لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا عذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحب العلماء على الهدا فاستحب العلماء على الهدا فأخذتهم صائقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا مَجَاءُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُنُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوا لِجُنُودِهِمْ لِمَ شَهِدْتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ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 ذانك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار خلد جزاء بما كانوا باياتنا يجحدون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 وَسَجَدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُمْ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنِ اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً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 والذين لا يؤمنون في آذانهم وقرؤ عَلَيْهِمْ عما هؤلاء ينادون هؤلاء ينادون من مكان بعيد.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 لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيؤس قنوط ولئن أذقنه رحمة منا من بعد ضرّا أمسته لا يقول أنها ذلٍ لا يقولنها ذلِي وما أظنُ الساعة قائمةٌ ولئرّجعتُ إلى ربي إن لي عنده للحسنا فلنُنبئ أن الذين كفروا بما عملوا ولنُذقَنهم من عذابٍ غليظ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيدٌ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِلْدِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُمْ بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ